عليك يا ذا الجلال معتمدين طوبى لمن كنت أنت مولاه طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذا الجلال بلوانا وما به عله ولا سقم اكثر من حبه لمولاه اذا خلا في ظلام الليل مبتهلا اجابه الله ثم لباه ومن ينلذ من الاله فقد فاز بقرب تقر عينا